ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. ولا تموتن الا وانتم مسلمون.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 نلفت انتباهكم إلى أن هذه الخطبة والمواعظ لم يشرعها الله عز وجل لأجل تمشية الأوقات أو لأجل الترفه والتشهي أو لأجل التفكه والتسلي بل إنما شرع الله عز وجل هذه الخطبة والمواعظ لأجل شيء واحد هو الذكرى ليتذكر المسلم حق الله تعالى عليه قبل أن يحاسبه على كل ما قدر أو أخر إنما المقصود بمثل هذه المواعظ هو التيقظ والاعتبار والاستعداد ليوم المعاد يقول أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه أبحكني ثلاث وأبكاني ثلاث أبحكني ثلاث وشر البلية ما يضحك أبحكني مؤمن للدنيا والموت يطلبه وغافل وليس بمغفول عنه وضاحك بملء فيه وهو لا يدري أسخط الله عليه أم رضي وأبكاني ثلاث أبكاني فراق الأحبة محمد وصحبه صلى الله عليه وسلم وابكان هول المطلع عند الموت وابكان وأب الوقوف بين يدي الله عز وجل لذلكم اكفرنا من الحديث عن الفتن في حديث طويل لم يكن ذلك الا لاجل ان يمتثل المسلم بما يسمعه وليتبع احسن ما انزل الله تعالى عليه لان الفتن بأنواعها جميعها أعظم شيء يصد المسلم اليوم عن الذكرى وأعظم شيء يميت القلب ويجعل عاقبة المسلم خسرا لذلك فأرجو أن نكون في المستوى الذي طلبه الله عز وجل وأمرنا بالارتقاء إليه ألا وهو العمل بما نسمع ونختم اليوم حديثنا عن الفتن بالحديث عن اعظم فتنة في الوجود لا عاصم منها الا الرحيم الودود فتنة لا تبقي ولا تذر مذهبة لعقول البشر فتنة قاهرة للأبطال من الرجال فكيف بنا نحن الذين تشبهنا بربات الحجال وهي فتنة المسيح الدجال روى مسلم رحمه الله تعالى عن حذيفة بن أسيد الغفاري رضي الله تعالى عنه قال اطلع علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ونحن نتذاكر فقال فيما تتذاكرون فقلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن نتذاكر في الساعة نحن نتذاكر في امر الساعة فقال النبي صلى الله عليه وسلم الا انها لن تقوم الا انها لن تقوم حتى تروا عشر ايات قبلها فذكر الدخان ثم الدجال وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم وخروج الدابة وخروج يأجوج ومأجوج ثم خصوف ثلاث خصوف خصف بالمشرق وخصف بالمغرب وخصف في جزيرة العرب وآخر ذلك نار نار تخرج من اليمن تطرد الناس, الناس الى محشرهم ولا يمكن لأحد منا أن يتصور أو يتخيل سرعة علامات الساعة فهذا من لا يمكن لأحد أن يتصوره بعد أن قال الله تعالى وما أمر الساعة إلا كلمح البصر فإن علامات الساعة يأتي بعضها إثر بعض بمثابة الأمطار الغزيرة رأيت إلى المطر الغزير كيف تتبع القطرة أختها كذلكم علامات الساعة بين عشية وضحاها تظهر جميعها وما تكاد تنتهي الأولى إلا تتبعها الآخرة ويدل على ذلك ما رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى بسند صحيح عن عبد الله بن عمر بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الأمارات والآيات خرزات منظومات في سلك إن يقطع السلك يتبع بعضها بعضا هذا من أروع الكلام ومن أعظم التشبيه من كلامه صلى الله عليه وسلم يصور لك أيها المسلم علامات بما بمثابة خرزات هي حبات العقد تلكم السلسلة التي تضعها المرأة على عنقها مثلها كمثل حبات العقد في سلك إن انقطع السلك يتبع بعض وبعضها أرأيت إلى تلك الحبات كيف تنزل كذلك علامات الساعة وينحصر حديثنا معكم عن فتنة المسيح الدجال في ثلاث نقط مهمات النقطة الاولى بيان ان فتنة المسيح الدجال هي اعظم فتنة على الاطلاق ثانيا بيان مظاهر هذه الفتن وما هي اوصاق هذا الدجال وثالثا ما المخرج من هذه الفتنة فاعره الاسماع والقلوب والأبصار واسأل الله الواحد القهار ان يشرح صدورنا وينور قلوبنا للاهتداء بآياته وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم النقطة الاولى بيان ان فتنة المسيح الدجال هي اعظم فتنة على الاطلاق وقبل الخوض وقبل الخوض في بيان اخباره وذكر اصراره وهدك اصتاره اردت فقط ان اذكر اخواننا الكرام ان الدجالين الذين يخرجون بعد وفاته صلى الله عليه وسلم كثيرون فقد روى البخاري ومسلم عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريبا من ثلاثين كلهم يزعم أنه رسول الله وفي صحيح مسلم عن ثوبان رضي الله تعالى عنه قال إنه سيكون في أمة كذابون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم الأنبياء ولا نبي بعدي وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد وقع الذي أخبر به بحذافيره فقد رهر وخرج علينا منذ قديم الزمان أقوام يدعون النبوة ولا يزالون يخرجون إلى أيامنا هذه ففي عصر الصحابة بمجرد وفاته صلى الله عليه وسلم ظهر باليمامة مسيلمة الكذابة وظهر باليمن الاسود العنسي وظهر في بني اسد قليحة وظهرت في بني تغلب امرأة تدعى سجاح كل هؤلاء الدعو النبوة فاضلوا كثيرا من العبادة واكثروا في الارض الفساد وبعد عصر الصحابة في عصر التابعين خرج علينا المسمى المختار الثقفي فادعى النبوة كذلك ولا يزالون يخرجون الى ايامنا هذه بل منذ قرن فقط من الزران ضعر الدجال المدعو علي بن حسن عباس بايران حدع النبوة ولقب ببهاء الدين واتباعه الى اليوم معروفون بطائفة البهائية وهو في الحقيقة هدام للدين وبعده ضعر بالهندي بتحريض من بريطانيا لما كانت مستعمرة للهند وضعت رجلا يدعى احمد غلال المريزة بالهمد فادعى النبوة واضل خلقا كثيرا وهضائفته معروفة لديكم بالقاديانية اكثر الفرق انتشارا في بلاد اوروبا بل اخر من سمعناه ادعى النبوة هو ذلكم الزنديق الدجال محمود محمد طاها بارض السودان هذا الدعى النبو وأضل كثيرا من الناس بمقالاته وخطاباته حتى أعدمته الحكومة السودانية سنة 1985 للميلاد يعني عهده قريب منا وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم سيكون في أمتي كذابون كلهم يزعم أنه نبي ولكن الحق والحق أقول أن فتنة هؤلاء في وعد وفتنة المسيح الدجان لا أقول في واد ولكن لا يسعها أي واد إن المسيح الدجان هو أول أشراط الساعة الكبرى ظهورا وهو أعظم وأشد فتنة تعرفها البشرية على الإطلاق ولا يمكن لأحد أن يتخيل هذه الفتنة إلا من حلاه الله بالعلم اعظم الفتن على الاطلاع ويذل على ذلك ما سنسرده على مسامعكم من احاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم روى مسلم عن هشام بن عامر رضي الله تعالى عنه قال ما بين خلق آدم الى ان تقوم الساعة امر اكبر من الدجال ما بين خلق آدم الى ان تقوم الساعة امر اكبر من الدجال وفي صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه يقول خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطب واثنى على الله بما هو اهله ثم ذكر الدجال فقال واستمعوا الى ما قاله الا اني, أي إني انذركم اياه وما من نبي ما من نبي الا انذره قومه اي من لدى عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم كل نبي ينذر أمته هذه الفتنة ويحذرهم الخرج يقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإني أنذركموه وما نبي إلا أنذره قومه وإني سأقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لأمته ثم ذكر أوصافه التي ستأتي بعد حين وفي الصحيحين أيضا من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مَا مِنْ نَبِيٍ بُعِثَ إِلَّا وَحَذَّرَ أُمَّتَهُ الْأَعْوَرَ الْكَذَّابِ يقصد المسيح الدجال وفي سنن بن ماجب سند صحيح عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر المسلمين يا معشر المسلمين ألا إنه لم تكن فتنة على وجه الأرض أكبر من الدجال لم تكن فتنة على وجه الأرض أكبر من الدجال وما من رسول أرسله الله إلا أنذر قومه الدجال ألا وإني آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم وهو خارج فيكم لا محالة وهو خارج فيكم لا محالة فإن يخرج فيكم وأنا بين حجيجه وان خرج فيكم بعد فكل امرئ حجيج نفسه والله خليفة على كل مسلم هذا كله يدل على عظم هذه فتنة بل ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ من شره في كل صلاة نافلة او فريضة فيقول قبل ان يسلم من صلاته اللهم اني اعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحي والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال فهذا كله يدل على أنه أعظف فتنة على ظهر الأرض إذا تبين لنا هذا فما هي مظاهر هذه الفتنة وما هي أوصاف هذا الدجال ولماذا سمي بالمسيح الدجال وهي النقطة الثانية يذكر العلماء كابن الاثير وغيرهم. ان هذا الدجال سمي بالمسيح الدجال لسببين. سمي بالمسيح لا مثل عيسى بن مريم حاشاه. فان عيسى بن مريم سمي بالمسيح لانه ما مسح على جسد أحد بيده الا شفاء الله. أما هذا الدجال فهو مسيح لأنه ممسوح العين. العين عينه طافية ليس فيها نور فهو أعور لا يرى كما سيأتي بيان إذن فهو ممسوح العين وأما تسميته بالدجال فلأن الدجل في اللغة هو التغطية الدجل هو التغطية فهو يغطي الحق بما يظهر على يديه من الباضي يظهر على يديه باطل يصد به عباد الله. واعلموا ان هذا المسيح الدجال لن يخرج كسابقيه ليداعي النبوة كلا. بل يخرج ليداعي الربوبية. وقد يقول احدنا من بتعد كثيرا عن الوحي. وكيف يمكن ان يأتي اليوم الذي مصدق ان هناك ربا غير الله. فاستمع الى ما سيظهر على يديه لتعلم وتقيس واقعك على امثال هؤلاء الذين يقص عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم خبرهم ففي سنن ابي داود بسند صحيح عن عمران بن حصين عن امران بن حصين رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع منكم بالدجال فلينأ عنه الخطاب لمن؟ الخطاب اول لصحابته لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وغيره. يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخطاب. والخطاب يلحقنا ليقنذركم به ومن بلغ. من سمع منكم بالدجال فلينأ عنه اي ليحمل رحاله وليبتعد عنه. ولا يجلس فيما كانوا يظهروا فيه هذا الدجال. لن من سمع منكم بالدجال فلينأ عنه فإنه يأتيه الرجل وهو يحسب أي استيقن أنه مؤمنا فيتبعه نوقن بأنني مؤمن فإذا رأيت ما يظهر على يديه يتبعه ما هي هذه المظاهر اعلموا أن على يديه تظهر خوارق للعادات لا يمكن لإنسان أن يتصورها من اعظم مظاهره التي جاءت بها السنة الصحيحة اولا سرعة انتقاله في الارض فهذا الرجل هذا الدجال الكذاب ليس كغيره سرعة انتقاله في الارض يمكت اربعين ليلة في الارض يطاف بالارض جميعها روى مسلم عن واس بن سمعان رضي الله تعالى عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن, انتقال عن سرعة انتقال الدجال سئل فقال هو كالريح هو كالغيض كالمطر هو كالغيض تستبدره الريح رايتم الى المطر الغزير وراءه ريح عاتيه رايتم سرعتها كذلك سرعته وفي سن ابن ماجه رحمه الله بسند صحيح قال يخرج الدجال فيمكث في الارض 40 ليله فلا يدع بلدا الا دخله إلا مكة والمدينة يريد أن يدخلها فتصده الملائكة فتصده الملائكة بالسيوف صلتة أي مشهورة تشعر عليه سيوفها عندئذ يزلزل الله مكة والمدينة زلزلة ليبثلي ما في قلوب سكانهما فيخرج كل من في قلبه مرض أو نفاق هي عند ذلك يتبعه إذن سرعة انتقالي في الارض وحدها تكفي لان تنادي الناس بعاف الايمان وبعاف العقول الى اتباه ومن مظاهر فتنته ايضا ان له جنة وله نار له جنة وله نار يعني هذا الكلام له نهر من ماء ونهر من نار هذا فيما يبدو للناظر وإلا أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن جنته نار وناره جنة الماء الذي تراه هو النار والنار التي تراه في الحقيقة جنة هو مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر الدجال قال فمن أبرك منكم ذلك أي له جنة وله نار فلياتي الذي يراه نارا فانه سيجده فانه سيجدها ماء العذب الطيب فلياتي الذي النهر الذي يراه نارا بالله عليكم من الذي سيثبته الله في أيام هذه المحنه الا من اتاه الله علما باخباره واوصافه اما الذي ابتعد كل البعد عن السنه وان تذكر مثل هذه الاحاديث فالانسان لا يعجب ولا يعجب ان اتبعوا اكثر الناس في هذه الايام خاصة بعدما سمعنا الحديث الذي رأيناه من قبل الذي رأى الامام احمد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخرج الدجال حتى يغفل الناس عن ذكره وحتى يترك الائمة ذكره على المنابل عند زوان العلم به يخرج ومن مظاهر فتمته ايضا استجابة الجماد له الجماد يستجيب له بقدرة الله عز وجل وبإذنه ففي الصحيحين أن أن الدجال يمر على قوم لهم أرض فيدعوهم لاتباعه ويقول لهم أنا ربكم فيقولون كلا بل ربنا الله فيذهب ثم يجعل أرضهم تلك نحلا أي خاربة ليس فيها زراء فيمر عليه من الغد فيقولون او علمتم الآن اني انا ربكم فيستجيبون له يخرب ارضهم عندئذ يدعونه ان يعيدها كنوزا كما كانت فيأمر الارض بام تصبح كنوزا فتخرج بركاتها هذه فتمة ومن فتمته ايضا التي تظهر على يديه انه يقتل شابا امام الناس يحييه. فقد جاء في السنة الصحيحة انه يذهب الى المدينة. عندما يتبعه واتباع البجال كما تعلمون اكثرهم اليهود. فيريد غزل المدينة فيخرج شاب يخرج شاب مسلم. فيقول انا اقاتله. يخرج اليه فيقول الدجال ألا تعلم اني ربك فيقول كلا بل انت الكذاب الاعور الدجال فيضربه بسيفه فيقسمه نصفين نصفين ثم يراه الناس كلهم مقسوما فيقول يامره بالاحياء فيبعث من جديد ذلك الشاب يبعث من جديد اتسلمون من الذي يقول هذا الشاب الآن علمت أنك أنت الدجال فيقذفه في ناره وهي في الحقيقة جنته قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا من أعظم الناس شهادة في ذلك الزمن الذي يقتله الدجال ومن فتنته أيضا التي تظهر على يديه استعانته بالشياطين وأنتم تعلمون أن الشياطين لا تؤز أزا ولا تعين إعانة إلا من غارق وكانت له قدم راسخة في الضلال والإفك وعلى رأسهم المدجال. في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يمر الدجال برجل فيقول له أنا ربك فيقول كلا بل ربي الله فقل ارأيت ان احييت لك اباك وامك ارأيت ان احييت لك اباك وامك اه تؤمن بي انني انا ربك فيقول نعم عند اذن يتصور الشيطان في صورة ابويه فيقومان ويقولان نحن ابوك واموك عند اذن يتبعها اذا فانضر معاشر المسلمين الى هذه الخوارق التي تظهر على يد هذا الدجال فما بالكم لو خرج في ايامنا هذه هذه الايام التي لو طلع علينا الان اي يهودي او نصراني ويجد لنا مشروعا للخروج من الازمات الاقتصادية لاتبعه اكثر الناس واكثر الناس لا يعلمون لذلك نسأل الله عز وجل الثبات على دينه ونسأل الله عز وجل ان يجعلنا من الذين يذكرونه ذكرا كثيرا ويقتبسون من سنة مبيه صلى الله عليه وسلم اقتباسا كبيرا انه ودي ذلك والقادر عليه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى كل من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد ذكرنا في مستهل خطبتنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال وما من نبي إلا أنذره قومه وإني سأقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لأمته فما الذي يريد النبي صلى الله عليه وسلم ان يقوله لنا. انه يريد ان يبين لنا صفاته كان خروجه ووقت خروجه. جاء في صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم عندما خطبهم في شأن المسيح الدجال قال انه جسيم اي ضخم الجثة احمر لونه احمر قيبني الفاقع جعد الشعب اي شعره مجعد وع اعور كان عينه عنبه طافية. عنبه حبه العينب الطافية. اي ليس فيها نور ولا يرى شيئا بل بالغ النبي صلى الله عليه وسلم وبالغ حتى قال للصحابه فإن لبس عليكم فاعلموا أن ربكم ليس باعور وإنه اعور لو لم يكن امره خطيرا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن لبس عليكم يأتيك باشياء لا قبل لك بربها فإن لبس عليكم فاعلموا وتذكروا أن ربكم ليس باعور وأنكم ينتروا ربكم حتى تموتوا فلتذكر المسلم هذا وإن يعقد قلبه على هذا انه لن يرى ربه حتى يموت وذكر من اوصافه ايضا انه لا عقب له اي لا يولد له ولد كل هذه الصفات يبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا لنحذر من فتنته واعلموا ان وقت خروجه لم يكن اقرب مما هو عليه اليوم خاصة عندما غفل الناس عن ذكره وعن تنبيه الناس من فتنته يجب علينا ان نعلم ايضا انه حي قديم منذ عصر النبي صلى الله عليه وسلم اي الدجال امره ليس كامر سائر البشر بل جعله الله عز وجل من اعظم الفتن التي تقرر حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم في وقته شك في امره كان هناك غلام يهودي اسمه صائف ويعرف بابن صياد او بابن صائد هذا كان قد سمع عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخبر بعض الأمور المغيبة. بعض الأمور الغيبية. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يستكشف أمره وظل أنه المسيح حد سبحان الله. هذا نبينا صلى الله عليه وسلم يشك في أمره. فأراد مرة أن يستخبر أمره فاختبأ في بستان له حتى رأته أمه. فقالت احذر يا هذا محمد صلى الله عليه وسلم. عند قال النبي صلى الله عليه وسلم لو لم تخبره لكشفت ما لبس عليه وجاءه مرة فحدثه وسأله فقال لقد خبأت لك خبيعا اي اني اضمرت في نفسي شيئا اني خبأت الان كلاما في نفسي ما هو وفي تلكم اللحظة صاعدت الشياطين لتسمع ما يوحي الله به لملائكته وكانت صورة الدخان نازلة ثم راجمتهم الشياطين فالتقطوا بعض الكلام وأنتم تعلمون أن الشياطين والجن هذا هو دأبها تستمع وتسترق السمع وتخطف شيئا حقا وتنزل به في مائة من الباطن فنزلت الشياطين وأخبرته بنصف كلمة فقالت له قل له الدخ قال له النبي صلى ما اضمرت لك قال له الدخ ولم تستمع الجن لباقي الكلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابه لقد لبس عليه اخسأ فلن تعدو قدرك اي لست ممن كنت اضم فقال عمر ابن الخطاب عندئذ يا رسول الله دعني اضرب عنقه فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم ان يكن المسيح الدجال فلن تسلط عليه لا تستطيع قتله لأن من عقيده المسلمين أن الذي يقتل المسيح الدجال من هو عيسى ابن مريم ان يكن فلن تسلط عليه وان لم يكنه فلا, فلا خير لك في قتله ان يكن فلا خير لك في قتله وبقي أمر ابن صياد ملتبسا على المسلمين حتى بعد وفاة النبي صلاصم كبار الصحابة كابن مسعود وابي سعيد الخدري وغيرهم كانوا يحلفون انه هو المسيح الدجال انظروا كيف بنا نحن مع عاشر المؤمنين كانوا يقسمون بالله انه هو المسيح الدجال وابو سعيد الخدري كان كل كلما رأاه غير بريق ولا يزال علماؤنا الى ايامنا هذه يختلفون هل ابن صياد هو المسيح الدجال او غيره خاصة عندما فقدوه في موقعة الحرة موقع جرت بين الامويين وعبدالله بن الزبير بالمدينة فقدوه هناك لم يجدوا جثته اين هو الله اعلم هذا هو الامر الذي حير الصعاب قاله ابن الصياد وبعد اهل العلم واكثر اهل العلم ليس هو بل هو اخر لماذا استدلوا بحديث عجيب رهيب عظيم من احاديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث تميم الداري المعروف رواه مسلم فهو في قمة الصحة روا مسلم عن حاطمة بنت قيس قالت سمعت منادي, منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ينادي الصلاة جامعة فخرجته فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم أخرج مرض وجلس وقال ليلزم كل منكم مصلى أي يجلس كل منكم مكانه وضحك أي كان يبتسم ظهر عليه الفرح فقال اتدرون لماذا جمعتكم فقالوا الله ورسوله اعلم قال والله ما جمعتكم لرهبة ولا لرغبة ولكن جمعتكم لحديث قد حدثنيه تميم الداري وكان رجلا نصرانيا فاتاني فبايع واسلم وقد وافق الذي كنت حدثتكم عن المسيح الدجال حدثني أنه خرج وركب سفينة بحرية في ثلاثين رجلا من أصحابه من لخم وجذام سافر هذا تميم للداري وكان مصرانيا في ثلاثين رجلا في البحر فلعب بهم الموج شهرا كاملا اضطربت البحار فلعب بهم الموج شهرا كاملا حتى عماهم البحر بجزيرة فأرفأوا بهذه الجزيرة عند غروب الشمس وتصوروا المشهد فندخلوا الجزيرة وهم يمشون قال فإذا نحن بدابة عظيمة أهلبي كثيرة الشعر عظيمة الشعر لا نرى ولا نعلم قبلها من دبرها فقلنا ويلك ما أنت قالت أنا الجسازة أي التي تنقل الأخبار للمسيح الدجال قالت أنا الجساسة ثم قالت لها انظروا إلى هذا الرجل في هذا الدير كان هناك دير بهذه الجزيرة انظروا إلى هذا الرجل في هذا الدير فإنه إلى خبركم بالأشواق أي يشتاق إلى أخباركم قال ففزعنا منها وظلنا أنها شيطانة أي جدا فأسرعنا إلى ذلك مدير فدخلناه فإذا بنا نرى رجلا ما رأينا رجلا أعظم منه خلقة قطة عظيم جثة ورأيناه مشدودة يداه إلى عنقه ومن كعبيه إلى ركبتيه حديد أي مقيد في السلاسل يداه في عنقه ومقيدة رجلاه بالسلاسل ففزعوا اكثر فقلنا ويلك ما انت فنطق هنالك هذا الرجل فقال لهم لقد قدرتم على خبري اي لقد تمكنتم من وجود اثري لقد قدرتم على خبري فمن انتم قالوا نحن أناس من العرب ركبنا البحر فلعب بنا الموج شهرا حتى أرفعنا بجزيرتك هذه فبينما نحن نمشي إذ بدابة أهلب كثيرة الشعب لا نراقبونه من دبرها سألناها ويلك من أنت قالت أنا الجساسة ودلتنا على ديرك فأتيناك صراعا فقال إني سائلكم فقالوا سأل إج سائلكم عن نخل بيسان وبيسان ندينة قريبة من الأردن إن سائلكم عن نخل بيسان قالوا وعن أي شأنها تستخبر قال أسأل عن ثمرها هل تثمر فقالوا نعم تثمر فقال ألا إنه يوشك ألا تثمر وإن سائلكم عن عين زغر وهذه قلعه بالشام اني سائلكم عن عين زغر قالوا وعن اي شانها تستخبر قال الا يزال فيها ماء او يسقي منها الناس زرعهم قلنا نعم فقال الا انه يوشك ان ينفد ماؤها وانني سائلكم عن بحيره طبر البحيره الطبريه بفلسطين فيها ماء قالوا نعم الا يوشك ان لا يكون فيها ماء سائلكم عن هذا النبي الامي. هل خرج? فقالوا نعم. قال فاين نزل? قال كان بمكة وهو الان قد نزل بيثرب. هذا يدل على ان خبر الجساسة كان في اخر امر النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا الان قد نزل بيثرب. فقال هل قاتله العرب? فقالوا نعم. فقال وهل ظهر عليهم؟ قالوا لقد ظهر على من قاربه وهو اليوم يريد ان يقاتل من ناوأه فقال الا انه خير لهم ان يتبعوه الا انه خير لهم ان يتبعوه ثم كشف عن شخصيته فقال قالا إنني أنا المسيح الدجال وإنه يوشك أن يؤذن لي بالخروج وأنزل في الأرض أربعين ليلة فلا أترك بلدا إلا دخلته إلا مكة والمدينة أقدمها فأتقف الملائكة على أبوابها تصدني بالسيوف صلتة فأنصرف قال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما حكى لهم هذا الحديث مسك بعصاه وضرب بها المنبر وقال هذه طيبة هذه طيبة هذه طيبة واني قد اعجبني حديث تميم فاردت ان اخبركم لانه وافق الذي كنت حدثتكم وانه خارج من هنا واشار الى المشرق اي من نواحي ايران والعراق اليوم كل هذه النصوص معاشر المؤمنين التي يجب على المسلمين التسليم به على المؤمنين اليوم أن يدركوا مقدار هذه الفثمة ما بالكم لو خرج في أيامنا هذه العلم قليل والإيمان ضعيف والشبهات خطافة والناس في غفلة ساهون لا ريب أن أكثر الناس له متبعون وبيانا للمخرج من هذه الفثمة لا مخرج من هذه الفثمة عشر المؤمنين الا ما ذكرناه سابقا خاصة العلم والاكثار من الاعمال الصالحات الاكثار من الاعمال الصالحات ونحن في ايام عظمها الله عز وجل كيوم عاشراء الذي شرع الله لنا صيامه فالانسان عليه ان يستغل مثل هذه الفرص فالا عاشراء ما شرعه الله عز وجل وما شرع صيامه إلا لأنه نجى موسى عليه السلام من فرعون وقومه فنسأل الله عز وجل أن ينجينا من كل فتنة بصيامنا هذا فالتجوا إلى الله عز وجل وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح واعتزلوا كل فتنة مضله كما كنا قد بينا ذلك في حديث طويل عن الفتن ونسأل الله الثبات إلى الممات إنه ولي ذلك والقادر عليه ومعذرة على الإطالة وبارك الله فيكم